Book 2 Viisikymmentä viisi. 55. <fum> <fum> <fum> <fum> työskennellä. Tehdä töitä. työskennellä? <m> Mitä töitä työskennellä? Mitä teette työksenne? <m> ما هي وظيفتك؟ ميهني على وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. منا تُعَسْكَنْتَ لَنْ أَسْأَلَكَ أَيْنَ أَسْأَلَكَ أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. يانسام إلى جدة. قريباً سنتقاعد. قريباً لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. يا سايروس فاكوتوس والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف ميكسينا هالوات يوسكوستولا ماذا تريد ان تصبح يوما ما ماذا تريد أن تصبح يوما ما هلوان تولا انسينوريكسي أريد أن أصبح مهندسا أريد أن أصبح مهندسا Haluan opiskella yliopistossa. Uridu an udarisa filżemia. Urid an edros fi elžemia. Olen harjoittelija. Ana talibun muta Ana talib muta darreb. En tiena paljon. لا أكسب الكثير من أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد هذا هو رئيسي في العمل؟ هذا هو في العمل. Minulla on mukavia työkavereita. Ledeja zumala u lutafa. Ledhe zumala lutafa. Lounas aika käymme aina ruokalassa. Nevab u daiman waqta vuhur ilkäfitiria. Nevab daimen waqt a Etsin työpaikkaa. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. Allen all tütöt, صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. Tässä maassa يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Jujad fi hädel beled kathir jitten minä alatilin an al 2de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjohimme.